سو قيم صفوفك وعدلوها سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله اكبر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 لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الانسان في كبده ايحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أهلفت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك من عقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما دام قربه أو مسكينا دام تربه الذين Przewodniczący, Panie بالصبر Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Sabi Allahu liman hamida Rabbana wa la Zdjęcia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 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضور عليهم على الضالين آمين والشمس وضحاها Panią Panią Panią Panią إذا Panią Panią إذا Panią Panią Panią من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدم رَبُّهُم بِذَلِكَ فَسَوَّاهَا وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا اللَّهُ